119. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب 110. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون 111. فإذا ركبوا في الفلك دعموا الله مخلصين له لِنَفَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَذْكُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّ تقف الناس من حولهم، أفَبِالْباطِلِ يؤمنونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ لَمْ جَاءَ. 111. أليس في جهنم مثوى للكافرين 112. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين 113. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا 119. في أدنى الأرض وهم من بعد غنبهم سيغلبون 110. في بضع سنين 111. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينفر من يشاء وهو العزيز الرحيم